إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره والعب في الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 أحياكم الله تعالى إخواني وأخواتي في الله ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنته مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته وعلى العلم والفهم والبصيرة التي أنعم الله بها علينا فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما زلنا في هذا المتن المبارك وهو حائية ابن أبي داود السجستاني في السنة رحمه الله تبارك وتعالى ورحم أباه ورحم جميع العلماء آمين تكلمت في المرة الماضية كلاما عاما مقدمة مهمة قبل الشروع في هذا حتى نعلم كيف نفهم هذا العلم لأن لكل علم مفاتيح لابد أن نأتي بها حتى نستطيع دخول هذا العلم واليوم إن شاء الله تعالى أترجم للناظم رحمه الله عز وجل وهو إمام معروف له صيته وله علمه وعرفه الصغير والكبير الذين ساروا على منهج أهل العلم في طلبهم للعلم واقترجم له كثر ممن جاء بعده من العلماء هذا الإمام اسمه عبد الله ابن أبي داود وأبو داود هذا رحمه الله هو الإمام صاحب السنن ونعرف سنن أبي داود فهذا أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله أي هذا هو أباه والابن هو ابن أبي داود عبد الله ويكن بأبي بكر السجستاني إذن هو عبد الله ابن أبي داود المعروف بأبو بكر السجستاني وكان له من القدر والعلم ما سنعرفه إن شاء الله ونسب إلى سجستان وهي بلدة انتسب إليها وولد فيها وولد رحمه الله في سنة في سنة ثلاثين ومئتين في سنة ثلاثين ومئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الإمام نشأ وتربى على طلب العلم منذ صغره وهو يطلب العلم فبدأ وهو صغير مع أبيه في سفره لما خرج من سجستان وذهب شرقا وغربا يطوف البلاد فذهب إلى أصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها من البلاد فسمع وكتب سمع ممن كانوا فيها من العلماء عليكم السلام وكتب عنهم صحفا كثيرة. ثم استوطن بغداد ثم استوطن بغداد ومما عرف عن هذا الإمام لما ذهب وجلس في بغداد ان اول شيخ كان له هناك هو محمد ابن اسلم الطوسي محمد ابن اسلم الطوسي ربما لا يعرفه الكثير ولكنه كان اماما لذلك سر ابوه بذلك أي فرح سليمان ابن الاشعث وهو ابي ابي صاحب السنن بهذا لأن سليمان أو لأن محمد بن أسلم الطوصي كان له جلالة العلم وعلى كعبه فيه وعرف بين أقرانه بذلك وكان شيخا كبيرا فلما ذهب إليه عبد الله أي أبو بكر أخذ عنه العلم ففرح أبوه فرحا شديدا وعرف عنه أنه كان صاحب همة عالية جدا وبدأ ذلك منذ صغره في همته في التحصيل والطلب عليكم السلام ورحمة الله وممن قاله عن نفسه رحمه الله كما جاء في ذلك في تاريخ بغداد قال دخلت الكوفة ومعي ذرها من واحد فأخذت به ثلاثين مدا باقي فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه ثلاثين ألف حديث ما بين مقطوع ومرسل هذا يبين أن هذا الحافظ وهو أبو بكر بن أبي داود رحمه الله لما دخل الكوفة وكان معه مبلغ من المال قليل وهو درهم واحد وجاء ببعض الطعام وكتب عن أبي سعيد الأشج وهو من رواة الأحاديث فما فرغ من الأكل حتى كتب عن هذا الشيخ ثلاثين ألف حديث ثلاثين ألف حديث ما بين مقطوع ومرسل ما بين مقطوع ومرسل ونعرف ربما يعرف البعض هنا أن المقطوع ما جاء عن التابعي المقطوع ما جاء عن التابعي أي قول التابعي كذا وكذا والمرسل ما قال التابعي فيه قال رسول الله وليس المرسل ما يقال فيه أنه سقط للصحابي أو ما يقال فيه أنه ما سقط من إسناده صحابيا فهو مرسل وهذا خطأ وإنما المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن الحافظ رحمه الله كتب ثلاثين ألف حديث عن أبي سعيد الأشج ما بين مقطوع ومرسل وهذا يدل على أنه وهو صغير كان ذا همة عالية في أخذ الحديث وتدوينه وكان حافظا مدقنا وذلك كما أخرج له أو ذكر ذلك عليكم السلام ورحمة الله ذكر ذلك ابن عساكر وغيره أنه قال أي عن نفسه أبو بكر ابن أبي داود حدثت من حفظي بأصفهان بستة وثلاثين ألف حديث ألزموني الوهم فيها في سبعة أحاديث فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منها على ما كنت حدثتهم به على ما كنت حدثتهم به هل في صوت؟ طيب هذا دليل على حفظه وإتقانه في حفظه رحمه الله تبارك وتعالى فكان حافظا متقنا وهذا بشهادة أهل عصره ومن جاء بعده مثل الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره من أهل العلم فيقول بأنه حدث لما كان بأصبهان وهي مدينة من المدن التي زارها بستة وثلاثين حديث بستة وثلاثين حديث فدخل عليه بعضهم وقال أن بعض من هذه الأحاديث وهي سبعة أحاديث خطأ أخطأ فيها الحافظ رحمه الله فلما رجع ونظر في كتابه فنظر فرأى بأن خمسة مما تكلم فيها صحيح أي كما قال و واثنين وقع منه فهذا يدل على أنه حافظ لأن هناك قيد عند أهل الحديث في قبول الروايات وفي معرفة ضبط الرواه وبالذات ضبط الصدر وهو الحفظ. كيف يعرف أهل الحديث هل هذا الراوي ضابط حافظا أم لا فمن هذه الأمور أنهم يطلبون منه أن يحدث بحديث أو يحدث بأكثر من حديث فإذا كان موافقا لأحاديث غيره فهم يقبلونها أما إذا كان قد أخطأ في بعض الأحاديث القليلة مثلا يحفظ مئة حديث وأخطأ في عشرة فيقبل حديثه أما إذا كان يحفظ مئة حديث ويخطئ في تسعين حديثا فهذا ترد رواياته لأن الخطأ عنده أكثر من الصواب لأن الخطأ عنده أكثر من الصواب وهذا الإمام حدث من حفظه وليس من كتابه بستة وثلاثين حديث أخطأ فقط في حديثين أو وهمة في حديثين فهذا يدل على مكانته في الحفظ رحمه الله تبارك وتعالى هذا كله الذي أسرده مما أثنى عليه كما سأقول بعد قليل من تلاميذه ومشايخه ومن جاء بعده يرد على الفرية التي افتروها عليه وهو أن سليمان بن الأشعث وهو أبوه طعن فيه وقال كذاب وهذه فرية أرادوا بها أن يصرف الناس عن هذا الإمام لأنه كان سليم العقيدة وكان محدثا فقيها فلما رأوا منه علما جمع فأرادوا أن يصرف المسلمين عنه فطعنوا فيه, فطعنوا فيه بأنه أبوه يقول فيه كذاب ولا يؤخذ بحديثه بأنه يطعن في آل البيت وغير ذلك من الفريات نعم لذلك هذه التزكيات من أهل العلم في عصره مثل الخطيب البغدادي والذهبي وتلميذه أبو حفص بن شاهين والذارقوطن وغيرهم من أئمة الحديث في عصرهم أثنوا عليه وزكوه وهذا دليل على أنه صحيح مقبول ثقة حافظ متقن يقبل حديثهم ولا عبرة بمن يطعن فيه لأن الذي يطعن في أهل السنة فهو مبتدع يريد أن يفرق هذه الأمة له تلميذ كما قلت وهو أبو حفص بن شهين وهذا معروف آآآ ذكر شيئا من حفظه وقوته في حفظ الأحاديث والمتون وغير ذلك فقال أم علينا ابن أبي داود سنين أم علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا إنما كان يملي حفظا فكان يقعد على المنبري بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس هذا أيضا دليل على أنه حافظ تلميذه وهو أبو حفص بن شهين يروي ما كان يحدث في مجالسه من أنه كان يحدثهم سنين بدون أن يمسك كتابا له شيوخ وله تلاميذ كثر من شيوخه هو روى عن أبيه له روايات عن أبيه يقول حدثني أبي ويروي عن أحمد بن صالح ومحمد بن بشار وعمر بن عثمان الحمصي وأسحاق الكوسج وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي وهذا غير محمد وهذا غير الزهري هناك فرق بين محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى الذهلي محمد بن يحيى الذهلي هذا كان في نيسابور لما ذهب البخاري رحمه الله هناك دخل نيسابور وكان مسلم من تلميذ الذهلي وحدثت هناك الفتنة فتنة القول قولهم لفظي بالقرآن مخلوق وهذه سردها ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في مقدمة فتح الباري لمن أراد أن يستزيل في ذلك ربما ينظر في هذه الرواية سيستفيد إن شاء الله تعالى جدا كلام الإمام ابن حجر الحافظ رحمه الله لما ذكر قصة دخول البخاري نيسابور وماذا حدث بينه وبين الإمام الذهلي بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق لأن البخاري رحمه الله صنف كتاب خلق أفعال العباد وثارت هناك أمورا والإمام مسلم وقتها ذهب إلى البخاري وثارت يعني الموضوع يطول فمن أرد أن يستزيد في هذه القصة المفيدة جدا يعني يطلع على هذه الساري لابن حجر رحمه الله نعم ثم من تلاميذه أخذ عنه كثير أخذ عنه كثير منهم ابن حبان ابن حبان هذا صاحب الصحيح وأبو الحسن الدار قطني إمام العلل في عصره وأبو حفص بن شهين كما ذكرته وأبو أحمد الحاكم وابن بطة وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب وغيرهم كثر جاء أو نقل عنه الحديث جماعة كثيرة وهؤلاء أشهر من أخذ عنه العلم وأشهرهم ابو حفص ابن شاهين كانت له مكانة عالية كبيرة كما ذكرت حتى قال الحافظ ابو محمد الخلال كان ابن ابي داود امام اهل العراق ومن نصب له السلطان المنبرة وقد كان في وقته بالعراق اثند منه ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغه هذا يبين أن هناك في وقته من هو أسند منه في الحديث في عصره ولكن أسند له السلطان الكلام في الدين على منبر يصل صوته إلى جميع الناس له كلمة مسموعة وله علم كبير وعرفه الصغير والكبير في هذا الوقت أثنى عليه كثر كما قلت منهم الخطيب البغدادي رحمه الله وهو الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله قال فيه كان فقيها عالما حافظا عليكم السلام ورحمة الله كما في تاريخ بغداد كان فقيها عالما حافظا ونرى أن هؤلاء الأئمة ما يتكلمون بهذا الكلام من عبث وما يقولون ذلك إلا عن معرفة تامة بالشخص الذي يقال فيه ذلك وقال ابن خلكان كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد عالما متفقها عليه إمامه وقال أبو عبد الرحمن السلمي سألت الدار عن أبي بكر بن أبي داود فقال ثقة وهذه وهذا توثيق من الدار قطني رحمه الله وهو إمام العلال وقال ابن السبكي الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء ابن السبكي وقال الذهبي وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبي من درجة علمه ووصول العلم إليه بعضهم فضله على أبي وله شرحات كثيرة وكتب ومؤلفات عظيمة وأيضا ذهب أو قال الذهبي رحمه الله كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد وقال أيضا والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ هذه شهادة قطعية فمن يأتينا الآن بقول أن هذا يكذبه أبوه فنقول قولك مردود فإذا قال: يقال فيه أنه كذاب نقول له بل أنت الكذاب بل أنت الكذاب وعقيدته ثبتت أنها صحيحة بهذه المنظومة هذه المنظومة كما قلت في السنة والسنة قديما كانت أو كان يعنى بها إيش؟ كان يعنى بها العقيدة السنة عندما تطلق عامة هكذا قديما كان يعنى بها العقيدة فهذه العقيدة عقيدة الحافظ رحمه الله وضحت وظهرت من هذه المنظومة التي تثبت عقيدة, عقيدة أهل السنة والجماعة سواء في الأسماء والصفات أو في محبة آل البيت أو في تفضيل الأصحاب أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل وثبت عنه أنه جاء بقوله بقول في آخر المنظومة قال هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك من أهل العلم ممن بلغنا قوله فمن قال علي بغير ذلك أو من قال علي غير ذلك فقد كذب, فقد كذب الذي يتقول على الإمام بغير هذه الأصول التي نشرها وبينها في منظومته فهو كذاب فهذه منظومة مفيدة ومهمة ويجب العناية بها وربما نأتي ونحفظها لأنها يسيرة لأنها يسيرة هناك نسخة 33 بيت وهناك نسخة 36 بيت وهناك نسخة 40 بيت ولكن الأصل في تصنيف المصنف رحمه الله أنها 33 بيت هذه الأصل أما الزيادات فهي من تلاميذه منهم أو من من جاء بعده من الشراح بمن جاء بعده من الشراح يعني الاربعين بيت ذكرها ابو حفص بن شاهين اما الستة وثلاثين بيت فيها زيادة ثلاثة ابيات قيل انه ابن البناء الحنبلي زادها زادها على أصل الناظم وذكر ذلك السفارين رحمه الله في شرحه على هذه المنظومة له مؤلفات كثيرة منها السنن والبعث والمصاحف وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ وهذه المنظومة وغير ذلك من الأمور أو غير ذلك من الكتب المعروفة عنه رحمه الله تبارك وتعالى قيل أنه توفي رحمه الله ببغداد في شهر ذي الحجة سنة ست, ست, ست عشر وثلاثمائة عن سبعة عاما عن سبعة عاما وخلف ثلاثه بنين او ثلاثه بنين عبد الاعلى ومحمد وابا معمر عبيد الله وخمس بنات فهذه منظومه عظيمه وسنجد فيها ضالتنا ان شاء الله عز وجل ونفهمها جيدا ونسير عليها بما كان عليه سلفنا رحمهم الله لكن هناك أمر لا بد من التنبيه منه وهو ما افترى عليه بعضهم من الكذب كما بيّنت أنهم يقولون بأن أباه قال فيه أنه كذاب وهذا بهتان عظيم ونرد عليهم بما قاله أهل الحديث والأثر من تزكياتهم له مثل الإمام الذهبي والخطيب البغدادي وأبو حفص بن شهين والدار قطني وابن خلكان والخلال وغيرهم من أهل العلم المعتبرين بأقوالهم في الرجال فهم أثنوا عليه وزكوه فهو مقبول وهو ثقة حافظ إمام فقيه رحمه الله تبارك وتعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونسب أيضا إليه فرية أخرى وهي أنه يكن العداء لآل النبي صلى الله عليه وسلم فوصفوه بأنه ناصبي والنصب هو من يعادي آل النبي وهذا عند الشيعة أو الروافض يظنون بأن غيرهم يعادون آل النبي فيسمونهم نواصب وأثبت أهل العلم عكس ذلك وللمعلم اليماني رحمه الله كلاما في تبرئة ابن أبي داود من النصب في كتابه التنكيل الذي عمل عمله ردا على الكوثرى وكما قلت أنه كان حنبليا أي مذهبه حنبلي السلام ورحمه وترجم له الشيرازي وابن ابن مفلح وابن ابي يعلى لكن عده البعض من الشافعية لذلك ترجم له ابن السبكي كما قلت بأن ابن السبكي أثنى عليه وذكره بأنه إمام لكن المشهور أنه حنبلي حنبلي المذهب قلت أنها منها 33 بيت ومنها 36 ومنها أربعين بيت لكن الأصل 33 وإن شاء الله تعالى إن يسر الله واستطعنا أن نقرأ الأبيات الزائدة على أصل المصنف أو أصل الناظم وآتي بشيء من شرحها إن شاء الله عز وجل نسبة هذه المنظومة لصاحبها هو ما ذهب إليه الذهبي وقال هو أقره في كتابه العلو وقال هذه القصيدة متواترة عن نظمها رواها الآجري وصنف لها شرحاً وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة فهذا ثابت بأن هذه المنظومة للحافظ رحمه الله فإذا جاء إلينا أحد وقال بأن هذا ليس حافظ أو مكذوب أو مطعون فيه أو غير ذلك نرد عليه ردا شافيا كافيا بأن أهل العلم المعتبرين وثقوه ولا عبرة بخلافهم فمن يريد أن يأتينا بشيء فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر طيب هكذا يعني استوفيت في شرح ترجمة لهذا الإمام لأنه ظلم وافتروا عليه الكذب فلا بد من تبرئته وبيان حقه علينا ولما ندخل إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة سنفهم ما المراد منها ولماذا تكلم بها الشيخ رحمه الله وسنتعلم منها الكثير لأن فيها فوائد كثيرة جدا من الاقتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والعلم عن الله عز وجل ورسوله وإثبات صفات الله عز وجل إثباتا صحيحا على منهج أهل السنة والجماعة ومعرفة حق الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين ومعرفة منهج أهل السنة والجماعة في كل شيء في الخروج وفي المتابعة وفي الحياة وغير ذلك من الأمور منظومة طيبة مباركة يجب علينا أن نحافظ عليها وإن استطعنا أن نحفظها هي أبيات قليلة نستطيع أن نحفظها في أيام إن شاء الله عز وجل مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح فإن شاء الله تعالى المرة القادمة سأبدأ في شرح الأبيات وابدأ بشكل ما بدأ به الناظم ورحمه الله بالبسملة شرحا وتفصيلا ثم نأتي شيئا فشيئا حتى يكون الأمر فيه خيرا لنا جميعا إن شاء الله تعالى فأسأل الله الله لنا ولكم التوفيق والفلاح وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونجعلنا من المقربين إليه بحبه والعمل الصالح إليه وبمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين ونسأل الله أن يجمعنا بكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموعدنا في المرة القادمة ان شاء الله عز وجل اسم المنظومة حائية ابن أبي داود السجستاني في السنة رحمهما الله تبارك وتعالى أبي داود عبد الله أبو بكر بن أبي داود ابن سليمان بن الأشعث وهو أبو داود صاحب السنن السجستاني رحمهما الله عز وجل ورحم المسلمين أجمعين بارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين